قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهم جزءا ثم دعهن يأتينك سعيا وعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل صنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم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 يا أيها الذين آمنوا لا تبطنوا صدقاتكم بالمن والأذاك الذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه ترام فأصابه واب فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم بتكاء مرضاء الله وتثبيت من أنفسهم كمثل جنة بربوة كمثل جنة بربوة أصابها وابل فَآتَتْ أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فقل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 وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُقْتُوهَا الْفُقَّارَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَنُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سِيَأَتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ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 للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أولياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم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 وإن كان ذو عسرة فنورة إلى ما يسره وأن تصدقوا خير لكم إنكم تعلمون واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله ثم تُوفى كل نفس ما كسبت وأن لا يظلمون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 را كاتب ولا شهيد وان تفعلوا فانه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وانكم تم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبول